في هذه الليلة التي نستضيف فيها علم من أعلامنا صاحب السماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة يتكلم عن صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليتفضل مشكورا مأجورا بارك الله فيه وسدد خطاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فأنقذ الله به العذاب وأذل الشرك وأهله. وارتفعت راية التوحيد وانطلقت قوافل الدعوة في كل مكان من المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تمضي مدة إلا وخد أضاءت الأرض ضغياء الحق والهدا، وعز أمر الدين وانخذل أمر الكفر والشرك والأوثان وهي الله جل وعلا لي محمد صلى الله عليه وسلم أناساً وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس آزروا وجاهدوا معه ونقلوا علماً وتركوا لنا فروة علمية عظيمة مما تلقوه من سيد البشر سلامات الله وسلامه عليه فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا من محبيهم أهل الولاء لهم وكبت كل من يتنقصهم أو يشنأهم وقد في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس القرن الذين أعث فيهم ثم الذين يرونهم، ثم الذين يرونهم. جاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عمران بن حسين رضي الله عنهم إلا أن عمران قال لا أدري أذكر النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة فالذي لا شك فيه أن خير الناس بعد الأنبياء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ثم خير الناس للجمرة من بعدهم القرن الذين جاءوا بعدهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم هذه القرون التي شهد لها أفتق الخلق صلى الله عليه وسلم بأنها أهل الخيرية هم الذين نشر الله بهم الإسلام حتى بلغوا في الشرق إلى حدود الصين حتى بلغ في الغرب إلى أن استدخلوا جزء من أوروبا في دائرة الإسلام وبلغ ملك الأمة الإسلامية ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويت لي منها وقد بلغ أخبر صلوات الله وسلامها عليه عن استراقة استراقي الأهم، لأنه من النبي إلا يكون له استراء، إلا من لم تستجب له، وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا ما رأى من الأنبياء. المسبوعين وغير المسبوعين. حتى قال ورأيت النبي وليس معه أحد ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي معه الرائط ورأى سوادا عظيما ظلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظلهم أمة, أمة فقيل هذه هذا موسى وقومه ثم رأى ما أري ما هو أكبر من ذلك فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون من الجنة بغير حساب ولا عد، لا شك أن من وفقه الله جل وعلا وهداه لي يكون من هذه الفرقة، فهذا أمر عظيم جدا ولا خير حتى لو لم يكن، فإن الله يقول في كتابه الكريم: فمن زح زح عن النار وادخل الجنة فقد فات. فنسأل الله أن نكون جميعا في هذا المكان ممن يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة وأن يكون كل من يسمع استحادثنا في هذه الليلة داخلا في هذه المجموعة النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سيفترقون وافترقوا ذكر أن اليهود سرقت على إحدى وستجعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على سلاث وسبعين فرقة أهل الحق السائرون على الصراط المستقيم ممن سبقنا ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن كان ذلك فإن من مات يؤمن بالله جل وعلا ورسله واليوم الآخر ويحقق أخان الإيمان ولم يمت على الشرك المانع من مغفرة الزنوب فإنه يرجى له خير إلا أن المقنطرين وأهل الفوج إنما يسلقون بأعمالهم التي هي بتوفيق الله جل وعلا لأنه لا أحد يمكن أن يحصل على التوفيق بجهده واجتهاده فإن الله أخبر أنه لا أحد يهدي نفسه ولا يهدي غيره في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح الذي يقول الله به عبادي كلكم ظال إلا من هديته. إذن الإنسان لا يهدي نفسه ولا يهدي غيره وإنما يلح على الله جل وعلا بطلب الهداية لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أمة محمد قال إنها تفرق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة لما قال إلا واحدة أهم ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرماهم وفعل كل واحد منهم يحب أن يعرف هذه الفرقة الناجية قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه وأصحابي ليس الأمر بالسهل وإن علمنا أنه يخرج من النار من في قلبه إيمان سالم من الإفضال إلا لا يستوي من يدخل الجنة دون أن يدخل في النار كمن يدخلها بعد أن أخرج من النار وإن كان المؤمن ينبغي أن يحرص على سؤال الله أن يهديه وأن يجعله من الصادقين في تحريه وصحبته هؤلاء الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الناجون. الأمر ليس بالسهل على المرء أن يسأل الله. ومن رحمة الله جل وعلا أنه فرض علينا أن نستهديه. فلا تصح صلاة أحد منا إلا أن يسأل ربه الهدية. فرضه ربنا علينا وهو لصالحنا. اهدر الصراط المستقيم صراط الذين الله ألنت عليهم ينبغي أن يحرص كل من قدر على إدراك ما يريد على تعرف أحوال هذه الفرقة التي قال سيد البشر من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه ما الذي كانوا عليه رضي الله عنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كانوا يتوادون فيما بينهم كان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم فوق كل اعتبار كانوا شديدي الحرص رضي الله عنهم وأرضاهم على امتثال أمر الله جل وعلا وامر رسوله يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنه ما تنزل إلا أننا تجاوزها حتى نعرف فيما أنزلت وما فيها من عمل ونعمله به فلابد للإنسان أن يحرص على القيام بالعمل الذي يرجو أن يقربه من رحمة ربه جل وعلا ويباعده من عذابه الأمر صعب ولكنه سهل يسير على من يسره الله عليه فشأن المؤمن أن يبذل الجهد ويسعى في تحري للأمر يسأل من الذي كان يفعله الصحابة كانوا في الجهاد يكون منهما حتى المغامرة في نصرة الحق فإن أبا أيوب الأنصار رضي الله عنه في غزة المغزوات قربة أسلنطينية قام رجل من الصحافة رأى من نفسه شجاعة وإقداما شجاعة قلب وشجاعة عمل فاندفع في صف الأعداء فقال بعض الجيش وأبو أيوه يسمى ألقى بنفسه إلى تهلك فقال أبو أيوه رضي الله عنه إنكم تخطئون في فهم هذه الآية ان هذه الآية نزاسين معشر الأنصار لما أعز الله نبيه وكنا تركنا حروثنا وزروعنا حروثنا وزروعنا قلنا لو رجعنا لإصلاحي حروثنا والقيام عليها فأنزل الله ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة, إلى التهلكة يعني أن تركنا الجهاد والانصراف بتنجى تربية المال وتنشئته القاء بالنفس إلى التهلكة فكان رضي الله عنهم أهل لسان نزل القرآن بلسانهم وما أشكل وهو نادر وضحه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فكانوا رضوان الله عليهم أهل جهاد وأهل ذل في وجوه الذر فإنه لما نزل قول الله لم تننوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول كذا وإن أحب أموالي إلي بيرحا وكان بستانا في قبلة المسجد مسجد رسول الله وإني أضعه ذر لوجه الله جل وعلا فضعه يا رسول الله حيث شئ فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال الرابح ذا كمال الرابح ثم قال أرى أن تجعله في ذو الفرضة والمحتجين منهم فكانوا أهل مبادرة للعمل الصالح لا تحاشى أحد أن يتردد في بذل شيء إذا تأقن أن الله يحب البذل فيه لأنهم يفهمون قول الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أي أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي مال الله عليكم أن تنفقوا فيما يحب الله جل وعلا أن ينفق من المال الذي خولكم الله إياه المال ماله جل وعلا فكان الصحابة رضي الله عنهما كذا وكانوا في الأمور الضيقة يؤثر أحدهم على نفسه ولو كان لهم خصاصة ويقولون ويقول الله عنهم وعن بعض خصالهم ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويتيما ويسير وأسيرا ثم يبينون للمطعم أنهم إما ما يفعلون ذلك لوجه الله ما يريدون ثناء من المعطى ولا يريدون إعزازا منه وإنما يريدون إرضاء رب العالمين والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل فعلى المسلم أن يحرص على معرفة سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا لأهل العلم وطلبة العلم فيه شيء من كبير من الجسر يرجع الواحد إلى تراجم الصحابة وإلى أحوالهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وأحوالهم في البذل لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبذل يقول عمر رضي الله عنه هممت أن أسبق أبا بكر ولم يتيسر لذلك يقول فقلت اليوم أسبق أبا بكر يقول فجئت بمال فقال النبي ماذا تركت لأهلك فقلت تركت نصف مالي وإذا بأبا بكر قد أتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله يقول عمر فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر في شيء من أعمال البر ولذلك في مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم عاد مريضا فسكت فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال من منكم أطعم جائعا فقال أبو بكر سكت قال أنا يا رسول الله فعد عددا من الصنوف فقال ما اجتمع هذه في إنسان إلا دخل الجنة وغسل من هذه ذكر هذه الأمثلة لتصور أحوال أولئك رضي الله عنهم وأرلاهم أحدهم يضع يده خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء سهم يصيب يصيب السهم يده حفظا وصيانا خلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك ثم إذا سنع الأمر من رسول الهدا كيف الأداء وكيف العمل يكون جوابهم على ما سمعوا تنفيذ تنفيذ ما سمع العمل الذي ذل عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا فلننظر إلى فضل هؤلاء ونتعجب من أولئك الذين يشنؤونهم ويتنقصونهم ويكثرونهم ساءت وجوههم المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى يقول لمن أدرك أدركوه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد يعني مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إذن هذه الفرقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما هي عليه، فإنهم الفرقة الناجية. والفرقة الناجية لا يلزم أن تكون قد انتشرش على الناس كلهم وهزمت كل من يخابدها أو ولكنها الناجية لم ترتكب تركب هواها، ولم تعصي مولاها جل وعلا، ولم تتجرأ على المحرمات. بل لم تذن من المشتبهات حذرا من أن تزل ذيها الأقدام أو أن سقى فيما يرتب عليها آثاما وخطأا يرتب سوءا وذنانا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة لم يموت آخرهم. إلا وقد وصلوا إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوه على المحيط الغرضي كما وصلوا إلى أماكن ما كان أحد يفكر أن تطوى وقوضوا صروح دول ما كان أحد يفكر بأن تقوض وإن كان يمكن أن تكون لقوم دولة وتكون عليهم مرة أخرى دولة أخرى لكن بالذي حصل لا يمكن الله أن يكون عامره الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة من الله علينا جل وعلا وأحسن إلينا بأن أخبارها نقلت وأحوالها سجلت وهي الله جل وعلا أهل علم ينقلون أحوالهم وأقوالهم وما يقولون به من عمل فلا يبقى عذرا لمن تطالب الأمر بجد واجتهاد إلا وسوف يصل إليه به الله ولا يلزم أن يكون السلطان لمن وصلهم والقدرة لمن وصل ذلك والقدرة لله وإنما الفرقة الناجئة التي تحتفظ بعقيدتها الصافية وإحلال ما أحله الله جل وعلا ورسوله وتحليل ما حرم الله جل وعلا ورسوله والصدق في التقرب إلى الله جل وعلا بما فرضه على العباد مع إضافة النوافل الممكنة إلى ذلك حتى يتم للعبد وللعبيد القائمين بذلك ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في حديث الولي الذي يقول الله جل وعلا فيه, فيه وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كيف يكون يحفظ الله أو سمعه لا يسلذذ بسماع غيبة أو نميمة أو سيء قول أو فاحش كلام إنما لذته أن يسمع ما يرضي الله جل وعلا ويحقق متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم من قول خير ونصح وعمل ودعوة إلى بر وثلاوة عشرة كتاب النزل وتتبع أقوال أفضل نبي أرسل ينبغي للمسلم أن يحسن تصور ذلك ولابد أن يجد المرء من نفسه تقفيراً فليحرص في كل ما يمسي ويهم بي إلى الراحة أن يستذكر يومه الذي مضى ما كان من أمر شارفه من فضل الله وحسن تدبيره فليحمد ربه عليه وليسأله أن يكون آخر عمل يرضيه وإن كان غير ذلك فليستغفر الله وليتب والله جل وعلا يحب التوابين وقد وعدهم بالمغفرة في قوله وإني لغفار لمن تاب، والله يصرح بثوبة العبد كما في الحديث الصحيح الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا الله أشد فرحا بثوبة عبده من الفاقذ إلى الراحلة إلى آخره، فإذا تعاهد الواحد من نفسه عند إرادة المبيك والإخلاد إلى الراحة والفراش حاول أن يستذكر هل اغتاب أحداً؟ هل أساء القول مع أحد؟ هل سجر على كذبة ولو ظنها بسيطة ولو في مزاح ثم يستغفر الله ويتوب إليه ويسأل ربه أن يعصمه فإنه لا أحد يعصم نفسه بعقله وذكائه وإرادته فكم من العقلاء الأذكية المتفوقين في أمور الدنياهم تجد عليه مآخذة وانحرافات كثيرة وإنما المعصوم من عصمه الله جل وعلا الإنسان لا يملك تحقيق متى يكون الرحيل عن هذه الدنيا ذني ليستعد للرحيل قبل وصوله والله جل وعلا يقول والنظر نفس ما قدمت لغد لينظر المرء إن وجد عملاً يفرح فالعباد إلى شكر الله الذي وفقه وإن وجد غير ذلك فقد قال الله في محرم السنزل لخليله ونبيه محمد قل يا عباد الذين على لا تقنط من رحمة الله مهما أذنب العبد لا ينبغي له أن يقنص من رحمه الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعلا. فإن أعظم ذنب عصي الله به أن يعبد مع الله غيره أو أن يعبد غيره ولا يعبد هو جل وعلا. لكن الإنسان إذا عبد مع الله غيره لم ينفعه تلك العبادة فالله أغنى الشرك عن الشرك ومع ذلك فإن المشرك عابد الصنم المسرف على نفسه في الجرائم إذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه وهو يحب التواضين ويحب المستغفرين وإذا علمنا أن أشرف الخلق وأكملهم إيمانا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في المجلس الواحد ربما أكثر من مئة مرة وأمر الناس ويقول بالتوبة وقال إني أتوف اليوم أكثر من مئة مرة أو مئة مرة هذا مع أنه مغفور الله وعامة الناس لا يدري واحد منهم أن ذنوبه غفرت ولا أن عمله قبل لأن العمل إذا قبل لا يضيع يحفظه الله ويبارك فيه لنحرص على تعرف ما كانت عليه هذه الفرقة هذه الطائفة المنصورة. ليس معناه منصورة في الحق في, في قتالها على كل من أراد أن يقاتلها ثم إن الناس في كل وقت لا تهزم أمة مؤمنة إلا إذا دخلها أمر يضعف شيئا من إيمانها الله جل وعلا في يوم حنين لما رأى الصحابة كثرة المسلمين كان بعضهم لبعض وليس النبي لن نغلب اليوم من كله وإذا بالهزيمة تحصل ويوم حنين إذا عجبتكم كافتكم فلم تغنوا عنكم شيئا وضاقت على الأرض مما رحبت ثم عطفهم الله وعطف قلوبهم ورد لهم النصر بعدما صاروا في حكم اليائسين من حتى قال قائلهم لأن يرد هذه الفئة يعني هؤلاء الذين هزموا لن يردهم إلا البحر وإذا بالإيمان يردهم فالإنسان ينبغي له إذا رأى ما يكره أو حل في بلده أو أي بلد من مدار المسلمين, المسلمين ما يكره فليعلم أن ذلك إنما هو بسبب ما حصل من العباد وإلا فإن الله لا يظلم أحدا الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسفت أيدي الناس ليس في المصائب التي تحدث عفوية كما يقول بعض الناس أو غضب الطبيعة أو أو لا ما من مصيبة تكون إلا بما يحصل من العباد من سوء ولو أن الناس استقاموا جميعا ما أصابهم شيء ولكن يأب الله جل وعلا أن تكون أحال الناس كلهم على ما يراد شرعا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فنحن نجذن بأننا نذنب ولا أحد يدعي أنه لا يذنب أبدا لكننا قد لا ندري أننا ذنبنا تضعف البصيرة ويقل الإحساسة ويقع الإنسان في أمر ما درى أنه وقع فيه أو درى أنه وقع وظن أنه سهل وكما يقول الصحابي رضي الله عنه إنكم تعملون أعمال ترونها خفة من الذر ثن نعدها من الموفيقات والأمور السهلة البسيطة فيه نظر الناس من المخالفات هي إذا تكاسفت وتتابعت عمره القلوب وربما عماتها، فالإنسان يحتاج إلى أن يتعاهد قلبه بالإكتار من التوبة والاستغفار وتكرار قراءة ما يوقظ النفس في القلب الحياة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم قال على وإن في الجسد منغة إذا صلح صلح الجسد كله فإذا فشل فشل الجسد كله على وهي القلب، إذن علينا أن سعى هذه المضغة بقدر المستطاع، وربنا قد يسر الأسباب. ألم يقول الله في كتابه: أنا بذكر الله دفنا القلوب، اللي سعى المرء نفسه في أوقات كثيرة، بأن لا يغفل عن الذكر، وقد قال النبي: لا أن لا يزال الإنسان خراصاً من ذكر الله. هل جربا الواحد مننا باستمرار ان لسانه لا يجف الا في حال نوم ان تحصيل مشابهة, مشابهة الفرقه الناجية هو عسر وصعب ولكنه ايضا سهل لمن يسره الله له وسهله. ان الفرقه الناجية هي التي تعظم أمر الله وأمر رسوله قولا وعملا لا يخدم أحد منهم على مخالفة أمر الله وأمر رسوله ألم يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم إذن مخالفة أمره في حياته مثله من يخالف سنته بعد ما ماته صلى الله عليه وسلم لا بد لك أيها المسلم أن تسعى جادا في إصلاح نفسك وإنه إذا صلح صلحت, صلحت الأفراد وصلحت العسر صلح المجتمع في المدينة وإذا صلحت المدينة صلحت المدن وإذا شرّت عدواء الصلاح واستقى انتشر الفضل والإيمان زمننا هذا زمن, زمن الظلام فيه كثير وأعاصر الفتن وتنوع ومصادرها لا لا تكاد تحصر تجد مصادرها شرقا وغربا شمالا وجنوبا ومن كل ناحية ولهذا على المسلم أن يكون في غاية الحذر لألا تعصد به ريح من هذه الريح العاتية ثم سوف تقذف فيما لا يفكر فيه ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة إذا عصفت يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولهذا يمأ الدنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي يخشاها علينا ما كان يخشى الفقر وإنما كان يخشى الدنيا فإذا وفق المسلم المؤمن إلى أن يجعل دنياه مهما كانت خادمة لدينه سبب في بقايته من عذاب الله إذا رأى فيها أسلاب غفلة الله أو دواعي صد له عن الخير فليهنها وليكرم ما يعتز بكرامة كرامة دينه وليتق الله جل وعلا ومع ذلك يحسن اللجوع إلى الله ربنا يسر علينا أسلاب تحصل المنافع فجعل في كل ليلة ساعة إذا وفق العبد لها حصل على خير عظيم لكنه لا بد أن يستعد لها بالتوبة من الذنوب إن علم المرء ذنوبا تخلص منها إذا كانت بين الله وبين العبد وبين العباد وإن كانت بينه وبين الله فإن أمرها في غاية السهولة ما عليه إلا أن يتوب من الذنب الذي بينه وبين ربه جل وعلا لا شأن للخلق له وما كان للخلق فهو الأمر الخطير نوع بغي أن يتوقف مكاسبه أن يحرص أن تكون مكاسبه من حلال ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يدعو يا رب يا رب ومطعم الحرام وملبس الحرام وعذ يد الحرام فأنا استجاب لذلك نحن ندعو كثيرا ندعو أن الله يغيثنا ندعو الله أن يخبث أعداءنا ندعو الله أن يصون بلادنا ندعو الله أن يهدي ذرارينا في إسلام. ثم نرعي شرافات وشذوذا في الأعمال وقحطا في كثير من الأماكن والله جل وعلا أصدق القائلين وقد وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مدعونا. إذا إذا ما ظهرت لنا الاستجابة لهذا الدعاء فلنفتش في دخائل لأنفسنا لو أن الناس ينظرون في دخائي لأنفسهم لو أن كل واحد إذا ما أصابه ما يكره لا يتحسب يقول كيف حصل هذا بل ليفتش عن ذنوبه علماء السلف يقول قائلهم إني لأرى لا أثر المعصية في خلق زوجتي وسلوك دابتي أو كلمة نحوها فإذا رأيت أيها الإنسان عمرا تكره في بيتك أو في طريقك أو من ابنك أو, أو صديقك فلا تعثب على القدر اجزم أنك من الأسلاك أحسن ما بينك وبين الله الله جل وعلا أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإذا رأينا كثيرا من المصلين يرتكبون منكرات فليس لأن الصلاة لا تنهى ولكن لأن الصلاة التي صليت لم تكن الصلاة الكافية النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم أخبر أن الإنسان يصلي المصلي وقد لا يكون له من الصلاة سوى نصف الصلاة وعد إلى العشر فإذا صار حصيلة المرء من صلاته عشرها فكيف يقضي هذا العشر على الصد عن المنكرات يدخل الواحد من في عباقة وربما لا يدري كم قرأ هو أو, أو ما الذي قرأ وإذا كان منصفا لم يدري ما ما الذي قرأه الإمام وإذا كان يدري لم يتذكر هل هذه الثالثة والرابعة ولو أن الإنسان استحضر واجتهمد في استحضار ذاكرته عند الوقوف في هذا الموقف الشريف العظيم الذي هو مناجات خالق الكون أجمع لأنفع جعل الله أوقافا عظيمة في كل يوم جمعة جعل فيه وقتا يستجيب فيه الدعاء وإن كان قليلا لكنه عظيم جعل في كل ليلة ساعة يستجيب فيها الدعاء كل واحد منا محتاج أكثر الناس منعة وأوسعهم سلطانا وأعظمهم ثراء هو محتاج لكن كثير منا يغفر عن هذه الحاجة ينبغي لمن أراد أن يسأل الله جل وعلا أن يفرغ بقدر المستطاع الأسقال التي على ظهره يتوب إلى الله من كل ذنب يعلمه توبة صادقة ويتوب من كل ذنب لا يعلمه فإن الذنوب التي لا يعلمها الواحد من لك أثيرا الإنسان قد يكون حاد النظر لكن لا يرى الذي على اليمين واليسار وقد يكون قريب النظر ونظر القلب الذي قال الله عنه إنها لا تعمل أبصار ولا تعمل قلوب التي في الصدور التي تعمل القلوب إنما هي المعاصي والذنوب نشأ الله رافية خلاصة الأمر أن يحرص المسلم كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصلاوات الخمس كيف كانوا يفعلون في النوافل في نوافل العبادات كيف كانوا يفعلون فيها التعامل فيما بينهم؟ كيف تكون حالهم إذا انفكت محارم الله؟ إذا رأى الإنسان يقدر أن يفعل ولا يفعل، ويرى المنكر ولا يغير وهو يقدر على التغيير، فعلم أن إيمانه أصبح هزيلا. فإن النبي يقول: مراء منكم منكر فليغير ربيده. فإلا نستطيع في لسانه، فإلا نستطيع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر وليس وراء ذلك حبة خردة من إيمان. ينص الواحد لنفسه الأعذار، ومجرد تناس الإنسان العذر لنفسه قد لا يكفي لتحقيق العذر، إنما انظر هل الله هل الله يعذرك؟ الله جل وعلا يحب العذر يقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله فالله جل وعلا يحب من العباد أن يحذر لكن أن يقوم العذر بصدق إن كان للعبد ذنوبا ثابا منها إن كان يقدر أن يتخلص منها تخلص إن كان الذي يخلصها منه الله جل وعلا وحده توجه إليه إن كانت بينه وبين العباد إن كانت حقوقا المالية أداها إن كانت حقوق, إن كانت حد حد حقوق عرض لهم، إن كانت حقوق دماء مكنهم لا بد أن يفعل الإنسان ما يستطيع، ولا بد أن يفعل الذي يطمئني لأنه سوف يكون سبب فرج له يوم يقوم الناس لرب العالمين لأن مصائب الدنيا كثيرة بدون شك لكن أمرها ليس كمصائب الآخرة مصائب الآخرة هي الخطيرة إلا أن مصائب الآخرة لا تخشف إلا لعلاج أمرها في الدنيا علاج أمرها في الدنيا ما كان العبادي يقضى وما كان لرب العباد يثاب إليه وهو جل وعلا يغفر الذنوب مهما كثرت إذا كانت بين جل وعلا وبين عبده وإذا كانت بينه بين عبده وعباده إن كان لا يقدر والله يعلم ذلك وأنه لا يقدر على شيء من ذلك يسأل القادر على كل شيء أن يعينه على قضائها وأن يفج جاوزا الخلاصة أن الفرقة الناجية في المتمسك بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس ومن جاء بعدهم فإنما الشهادة له بالجملة وأما من جاء بعد أولئك فقد ذكر فيهم أوصافا كثيرة من أوصافاً الآن هي كثيرة الخلق أعظم أركان الدين الصلوات الخمس وهي معطرة في كثير من بلاد العالم إلا ما شاء الله الحدود التي لا حق لأحد أن يهمنها إذا ثبت موجبها لا تقام في عامة بلاد العالم الإسلامي اللهم إلا في بلاد المملكة الشرك الأكبر لا يستنكر استنكارا منع الدنيا كلها إلا ما كان في المملكة, المملكة ولله الحمد إلى غير ذلك التحكيم تحكيم الشريعة في كآل أكثر ما يسكن بين الناس من المشاكل في البلاد محكمة الشريعة وفي العالم الآخر خلنا أن فجد من يعرف أحكام قطع اليد أو جلد الزاني. أو, جلد او رجل الزامن او جلد شارد الخمر او جلد القاذف بالزنا لا تجد احدا, أحداً يغضب لا. سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقام على من يسب النبي حكم الله حكم الله يعتذى على رب العالمين ويوصف لما يوصف به مما لا يحل قوله ثم يخض الناس به الطيبون يقول قبحه الله كيف يقول ذا لكن العقوبات التي يجب أن تترتب مفقودة في عامة البلاد الإسلامية فنحن لا نسمع إلا أن شاء الله أن يداً قطعت في العالم الإسلامي لما توفرت الشروط قطعاً يد السرقة لم نسمع أن أحداً رجم لأنه زنى وهو سيد واعترف أنه زنى في الدنيا كلها إلا في المملكة وإن كان نادراً جداً لأن هذا الذنب أو هذه الجريمة ثبوتها من الصعوبة بمكان بل حتى جلد شارب الخمر ليس له ذكر في كثير من بلاد الإسلام أضف إلى ذلك ما قامت أسلاق العالم الإسلامي على تبجيله والعناية ذه على وهو إذا إذن الأمة الإسلامية لا شك أنها لم تخرج من الفرقة الناجية لأن الأمة الإسلامية لا تزال إلى أن يأذن الله جل وعلا بها ذهاب المشرية إلا ويتبقى فيها فئة هي الفئة المنصورة يعني المنصورة بالحق فإنه لا يلزم من أن تكون المنصورة أن تكون في كل ميدان قتال هي المغالدة وإنما هي المنصورة لأن من ثابت على الإيمان تبغت الحقا ولم تستهوه الأهواء ولم يتجرع على المحرمات ولم يلن لدعاية النفس الأمارة بالسوء بل جعل أمره وهواه ورغبته مخيلة في أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا بأسمائه وطفاته أن يحفظ علينا في المملكة أمننا على ديننا ودنيانا ونجعل الفرقة الناجية المنصورة من وبقيتها تكون في سائر العالم الإسلامي الإنسان المسلم يمد أن يكون العالم الإسلامي كله على أحسن حال لكن ظواهر الحال مما يؤسف له أن كثيرا ممن يقرأ العلم الشرعي وثم تنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تجده نفسه فجده مخالف للسنة بفعله، وهذا شيء كثير يعرفه المتعلمون ومن يرى كثيراً من المتعلمين المخالفين في ذلك، ومن شرف العلم وتشرف حامله بصدقه أن يعمل في العلم الذي يحدث في المكاسب. والمطاعم والمشاهد وفي الزي والزينة أمور كثيرة المتتبع يجد أشياء كثيرة إذا فنحن لا نستغرب إذا كانت الأمة الإسلامية في مواقف كثيرة تنغلب الله قال عن أهل الربا إذا لم يرعوا عن رباهم أنهم مؤذون بحرب من الله والمحارب لله انتصاره صاره هو أضعيف، وأن انتصر في موقف فلسوء من يغلبه وخبحة. فنسأل الله بأسمائه الصافية أن يعيد للأمة الإسلامية مراجعة أمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقها صدق الرغبة في ذلك، وأن يوفق علماءها. للحرص على تبصير الناس وبيان أحكام شرع الله وبيان ما يرفع شأنهم وبيان, وبيان خطر ما يحط من قدرهم ويذلهم كما أسأل جل وعلا أن يوفق ولاة أمر في كل مكان أن يعظم أمره جل وعلا وأمر رسوله وأن على اتباع الحق ونصرته ونصرة أهله والأخذ على أيدي السفة وأطرهم على الحق أطراه إنه لا يحقق النصر لأمة إلا أن تنصر الله فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقول جل وعلا ولا ينصر الله ما ينصر <تصفيق> إذا نصر الله إننا هو ما النصر العام إننا هو مرتبط تمضي عن نصر الله ونصرنا لله أنطيع أن فلا نعصي في كل أمورنا وفي كل ما نقدر على أن نمنعه من المنكرات من جميع الأمور وبلادنا كانت بمنأى من كثير من المشاكل ولكن الاختناط بسائد الطوائف من أهل الأرض من مسلمين وغير المسلمين تحصل منه عدوى في أمور كثيرة والآن العالم الآن ليس كما كان عليه في السابق كانت جزيرة العرب أشبه ما تكون بمحظورة على جميع الكفار لا يستطيعون لا ما أحد وإلا ما لا يجرؤون دخولها. ولأن صار العالم كله كأنه مدينة واحدة يغشى أسواقها من شاء أن يسير فيها فلا عاصمة إلا ما يكون من الله جل وعلا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعوات وفارج القربات ومقيل العثرات نسألك بأسمائك والصفاتك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الكفر والكافرين وأن تحمي حوزة الدين وأن تجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا أن تحفظ عليه أمنه على دينه وعلى دنياه وأن تثبت ولاس أمرنا وعلماءنا وثجارنا وسائر أهل بلادنا والمسلمين جميعا أن تثبت الجميع على طاعتك وأن ترزق الجميع حسن الرجوع إليك ومراجعة الأعمال والثوبة من كل ذنب والإقبال عليك في كل خير يا حي يا قيوم اللهم يا مجيب الدعاء نسألك بأسنائك وصفاتك. أن تدفع عن بلادنا كل بلية وتصرف عنها كل فتنة وأن تحبط كل من يكيد لها وما أكثر من يكيد لها عقيدة صاصية وأمن وارث وخير كثير وعواصف ثورات في أمكانة كثيرة وسلمة من البلاد فأصبحت محسودة اللهم يحيي قيوم عدم لنا حسد الأعداء واجعلنا في زيادة خير وإن كانوا حاسدين كما نسألك بأسنائك وصفاتك أن تهدي المسلمين في كل مكان اللهم وفق لأمرنا في هذه البلاد وإخوانه وأعوانا لكل خير واجعل أحب الأمور إليه وإليهم طاعتك وطاعة رسولك وفقهم يا إلهنا ومولانا للصدق مراجعة أنفسهم ومراجعة أمرك فيما بينهم وبينك وامنحهم يا إلهنا ومولانا الرجوع إليك في الليالي المظلمة بالتوبة والإنابة والسؤال والتضرى والارتهال واملأ قلوبهم من مخافتك وحبب إليهم العدل والإنصاف وانصرهم يا إلهنا على أعدائهم واجعلهم يا إلهنا ناصرين لدينك مدافعين عن سنة نبيك قامعين للبدع مذلين أهل الظلالات واجع ذلك كله منهم ابتغاء مرضاتك وافقهم يا إلهنا لنصرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشد أذر هذا الجهان وإعزاز جانبه واجع ذلك كله منهم ابتغاء مرضاتك وكافيهم عليه يا حي يا قيوم إثبات ملكهم واستمرار دولتهم وكبت أعدائهم إنك على كل شيء قدير اللهم أنا نسألك بأسمائك والصفاتك أن تملع قلوبنا من حبك وحب رسولك وحب صحابة نبيك وحب الصالحين من عبادك يا حي يا قيوم ونترحم عما كانوا سبب نشوء هذا الخير في بلادنا ألا وهما إمام السنة في هذا في العشرة في المئة الثانية عشر، وهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واليوم محمد بن سعود، الذين أو الذين أسسوا دولة ودعوة، وأقاموا مملكة في قلب الصحراء. نسألك بأسمائك وصفتك أن ترضى عنهم، وتصلح كل، وترضى عمن تبعهم من أماتهم. من ملوك وعلماء وأتباعهم وأن يكون ذلك يا حي يا قيوم عن رضا منك وأن تصلح ذرياتهم وتبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأن تجعلنا جميعا من من دعاك فأجبت واستهداك فهديت واستعان بك فأعنت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت يا أرحم الراحمين سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا ذه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به من هذه الكلمات وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم سمحة الشيخ الأسئلة كثيرة جدا أعرض على سماحتكم ما يتيسر منها وأعتذر من الإخوة في عدم عرض أسئلتهم السؤال الأول سمحة الشيخ هناك دعوة خرجت تفرق بين الفرقة الناجية والطائبة المنصورة فما رأي سمحتكم في ذلك وما حكم هذا التفريق ما كل قول إن إذا سمع يعار انتباها ويعطى تقديرا لو كان مع القائلي نص من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قبل وإنما الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هي الفرقة القائمة بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما كل قول خلاف يعتبر إلا ما كان من خلاف ينصر الحق فيه الخبر من الصادق النصدوق صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يرتفع في على الكلام نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ثم قال في سؤاله <تصفيق> الثاني وأن هذه الدعوة يحتج صاحبها بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة إلى 73 فرقة بأن هذا الحديث حديث ضعيف ليس هذا السائل ساقنا السند وبيم أننا وجه الضعف فيه ومن هو الرغم الذي لا يقبل قوله وهل يظن هو أنه من المنزل بمكان يستدرك منها على فحول الإسلام الذين تلقوا هذا الخبر بالقبول وإنما اختلفوا في بعض الفرق هل تدخل من الثلاثة والسدعين أو لا تدخل هل ظن أنه أحاط علما بهذه كلها؟ قد كفية ما مأونة كفيش ذلك وأراحه فحول الإسلام الذين جعلهم الله جل وعلا حماة لشريعته والصيانة للسنة نظية وارتاد تدقيف وبحث وتدقيق فرحمه الله ورضي عنهم وملأ قلوبنا من حبهم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وهذا سائل يقول لو أن هناك فرقة أو طائفة تعمل في مجال الدعوة ويكون عندها بدع ويحتج البعض بأن فيها خير فلا بأس من الذهاب معها فما رأي سمحتكم في ذلك حيث اختر بهذا الأمر كثير من الناس فذهبوا فأصبحوا من رواد القبور والقباب ما دمت ذكرت أنهم أصلحوا من رواد القبور والقباب فإن هذا هذه الإصباح الذي انجروا إليه يخفي لردي إحسان الظن الذي اصطحبوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الحديث الصحيح الحديث عائشة فكون هؤلاء يقول لهم آثر إن كان خيراً نرجو الله أن يهديهم لكن لا يصح أن يكثروا وأن ينصروا وأن يكون الإنسان يحسن له أن الذهاب للسيد الفلاني أو الضريح الفلاني هذا طاعة لله وتعظيم لعمر الله جل وعلا عظم أهله في حياتهم هذا ضلال مغيم علماء السنة رحمة الله عليهم لا سيما من كانوا في القرون السماتة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير الناس لن يكن هذا طريقهم ولا هذه سيرة سيرتهم. رحمة الله عليهم فمن كان منهاجه الذي هو عليه مخلطا بين خير وشر ثم أن يترك الشر كله ويستفي بالخير والاكتفاء بالخير أن يكون أن يصير على ما شرع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأما أن يدعي علسي ما لن يدعيه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا اصلح هذا ولا ادعاه التابعون ولا الأئمة الأربعة فهذا خلون الطرح والله مستعان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 حي على السلاح حي على السلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا هو. وبارك فيكم سماحة الشيخ أسئلة كثيرة جاءت تسأل عنقل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وفحوا هذه الأسئلة في معناها أن حكام المسلمين وعمتهم إذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر فإنهم يخرجون من دين الإسلام فما حكم هذا القول وما صح ذلك أفتون مأجورين جزاكم الله خيرا الآيات التي جاءت لا ينسى عن ولكن يسؤني أن صح السؤال أن فيها رائحة غير مستحسنة ينبغي للسائل إن كان طالب علم أن يراجع كلام العلماء في التكفير والتفسيق والعداوة الله وإلى آخره الله يأخذ كلمة ويجعلها هي المنطلق. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجع بعض الكفار نضرب بعضهم رقاب بعض؟ هل هؤلاء الذين ضرب بعضهم رقاب بعض كفر وكانوا أصلح من الكفار الذين يخلدون في النار؟ هل يقول هذا؟ يقول خسر في أمتهم بهم كفر. أن على الميت والطعن في الأنساب. هل يرى أن هذا يصير كفر المخرج من المله. عاتبي على الذي يكون مبادئا في طلب العلم أن يخون السؤالا لمجرد نفس العبارة وليرجع إلى كلام العلماء وما يقولونه عن هذا وجمع هذه الأشياء بعضها إلى بعض من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نسب الحديث صادقا أليس الحديث نصف على أنه يكون مات على الحق الناس لن في حاجة إلى أن يجمعوا الكلمة لكن على الحق لا أن يسعوا لتكفير الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأحد يا كافر وليس كذلك رجع القول على القائل من قال لاخر يا عدو الله ولن يكن ذلك عدو لله رجع هذا الوصف السيء على القائل وإذا فرد مثلا حكام المسلمين والمعينين لهم كفار إلى أين يذهب هل يظن أنه سوف تسلم له الأمور التي تولاها أسأل الله جل وعلا أن يهدي صاحب هذا السؤال ويأسلها حسب ما قمت متكررة أن يهدي صاحب أصحاب هذه الأسئلة بأن يحرص على تحصيل العلم وَمَا أَشْكَلَ عَلِيْهِمْ يَسْأَلُونَ أَهْلَ الْعِلْنِ عَنْهِ وَأَلْنَا يُعْطُوا عَنْفُسَهُمْ مِنَ الثِقَةَ أَكْتَرُ مِمَّا تَسْتَحَقُ فإن الإنسان إذا وثق بنفسه أعطاها صفات يقصر عنها الفحول ولو كان كما يقول ذاك ابن اللبون نسأل الله أن يعدي ثم أيضاً يعجز الواحد أن يدعو لبعض المسلمين أن يوفقهم الله للصلاح أن يهدرهم جميعا لأن يكونوا على أحسن حال وأكمل وصف يضيره ذلك لو يعتقد الواحد منا أنه إذا دعا لرئيس الولايات المتحدة أو رئيس روسيا أو رئيس الصين إذا دعا له أن يهديه الله الإسلام أن الله يهديه لدعاه أنا يحب أن يكون من يهسدي على يد أحد والنبي يقول لان يهدي الله بك ورجل الواحد خير لك من حمر النعم سامح الله صاحب هذه الأسلة ونور قلوبنا جميعا وهو معنا وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين أحسن الله ليكم وجزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وهذا سأل يقول ظهر في بعض القنوات الفضائية من يقول صعب على ربنا يغير واقع الأمة سماحكم هذه ووجذاكم الله خيرا الجهل ليس له حدود الجهل ليس له حدود القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه كربة جهل والناس إذا ضعف إيمانهم وكثر احتكاكهم بالجرآة على الدين زلت لهم الألفنة وزلت اللسان خطيرة يموت الفتى من زلة من لسانه وزلته في الرجس على نهام نسأل الله أن يحفظ على سنة الجميع أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وهذا سائل يقول ما حكم العمل ما بعض الجماعات الإسلامية الآن المستجدة على الساحة التي عندها تكتم وسرية في عملها وخفاء وإعطاء بيعات لرؤساء الجماعة والحزب وجزاكم الله خيرا هذا عمل ضلال ولا يحل والدين لا بد أن يكون على أمر واضح جلي وعلى كل من دعي لهذه الجماعات لمجرد التمثيل القرامطة في مبدأ أمرهم كانوا يتظاهرون بحب الخير للناس ونصرة المساكين فلما استفحل أمرهم كشروا عن أنيابهم وفعلوا الأفاعيل وسعوا لإضلال الناس ورأوا أن مكانهم فيها جنوب تونس والجزائر غير صالح لتأسيس دولة فسعوا جاد دين وأعانهم على ذلك تفكك كالأمة الإسلامية في ذلك الزمن في القرن الخامس الهجري فزحفوا واستولوا على مصر ومصر مكان نافع جدا للدعوة الطيبة والدعوة السيئة في جدته أنصار لأن أهله خليط بين مسلمين وغير مسلمين وهم أهل دين نصراني ولكن الله لن يمكن لتلك الدولة الخديثة تلك الدولة اللي يقول العلماء عنها ظاهر أهلها الرفض وباطنهم عن كفر المحض على تفاصيل ليس الوقت هذا وقت حديث عنها أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وهذا سائل يقول قرأتوا في المكتب كتاب قال فيه مؤلفه لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها شريعة الله والفقه الإسلامي ويتناول هذا الكتاب صغار السن وكبارهم فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا لا شك أن هذا كتاب يجب أن يمنع في الأمن الأسواق وهناك كتب أخرى كثيرة يجب أن تمنع من الأسواق وكان الناس في السابق يمنعون هذه الكتب السيئة وأذكر في عام الواحد والثمانين وثلاثمائة وألف الشيخ محمد رحمة الله عليه وأعنى قدره ورفع منزلته أرسل جماعة من أهل العلم من طلبة العلم لتفتيش على المكاتب وإخراج ما ينافي عقيدة التوحيد أو قد يكون يدعو يدعون لظلال وبذلوا جهوداً كثيرة وحبذ لو أن هذه الأمور يعتنى بها لأن مثل هذا شر على الولاية وعلى الدين والعقيدة لا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وهذا سأل يقول أقرأ وأسمع في بعض المجالس حملة تطعن في فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي والتحذير منه, منه والأخذ منه عنه وأنه ليس من أهل السنة والجماعة مما جعلني في حيرة من أمري في ذلك فما حكم ذلك نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا لا شك أنه من أهل العلم ومن ثلامنا في الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه شيخنا الشيخ عبد العز في المدينة وكان من أساتذة في الجامعة المدينة ولا أعرف عنه انخراظا لا في عقيدة ولا في أخلاق بل أظني فيها أنه حسن ومن من أهل الخير ومن المكافحين لدعاة الفتنة ثم إني أنصح الشباب أن يتجنبوا الوقيع فيها للعلم ويقفوا ألسنتهم وأن يحرصوا على تقوين أنفسهم ثم إذا رأوا أن في أحد فيما يظنون عيبا فلنفتشوا أنفسهم ولينظروا فيها ثم وجدوا من عيوب يحرصون على إصلاحها إذا شيئا تبقى سليما من الأذى ودينك موفورن وعرض صين جسان فلا تذكر به عورة تمره هذا إذا وجدت العورة أما أن تلتمس للناس عوراه أو يسمع عنها ثم يتضخم ثم يدعى لها فهذا ليس من الإصلاح في البلاد ولا من العمل الصالح نصيعة لطلبة العلم عموما أن لا يكونوا جريئين لا على الحكام ولا على العلماء وإذا علموا عن أحد بأن فيه عيبا وتأكدوا ذلك العيب وأنه عيب لا يحل حصوله فلسطوعوا ليبلغ يبلغ ذلك الشخص إذا علم ذلك العيب وعرف الدليل الذي يدل على أن ذلك الأمر منكر لا أن يلوتون ليتذكروا وليقرؤوا سورة النور وما فيها من ذم الذين يحضر بآسلفهم دون أن يتحققوا العلم لا. أحسن الله ليكم سماحة الشيخ هناك من يقرر ويقول أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة فما حكم ذلك أفتون ماجورين. استغفر الله هذا لا يقوله إلا مبتدع ضام يقول الصحابة اختلفوا الصحابة أهل عقيدة إذا وجد خلاف بينهم فإنما هو فيه بعض الأمور الاجتهادية في الأعمال وأما في أمور العقيدة بأن الله واحد الأحد أنه استميع البصير أنه الفعال لما يريد أنه الخلاق أنه خلق كل شيء المطلع على كل شيء لا لن يختلف ولا يثير هذه الأمر إلا داعية فتنة إما أنه يتسكر بالدعاء أنه من الخير قد يكون عرف خيراً وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليهن الناس وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى العلم يسألهم وإن كان لا ممن يحب أن يخفي مقاصده ويغطي أهدافه فليفضح ليتوقع الناس شره أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وهذا سائل يقول هل تعرف شيئا عن هذه الفرقة التي خرجت هذه الأيام تقاتل أهل السنة في جنوب هذه البلاد والمسمى الحوتية نرجو التوضيح وجزاكم الله الخيران أنا في لا أعرفها معرفة محددة ولكن كون زعيم هذه الطائفة قد صار في إيران وأرى إيران تدافع عن هذه الفرقة وتحرص عليها ودولة ايران دولة اثناء عشرية معروفة مذهبها وحالها وما تقوم به هذه الفيقة وما نسمع عن فصوله على جنوب المملكة وما كان بينه وبين حكومة اليمن ايضا من شر في إن كانت زيدية هذه الفرقة لا شك أن زيدية في الجملة هم أقرب أهل السنة المتشيعين لأهل السنة، فإنهم يحتجون بأحاديث الصيحين والسنة ومسند الإمام أحمد وغيره من من أهل السنة، وفيها فرقة عندها غلو زائد وهم ينقطون بعض الصحابة. ك رضي الله عنه وأرضاه وغيره لكن لا أقول كلهم وإنما بعض علمائهم ينقص وبيخافها جرودية من الزيدية لكن لا أعرف تفاصيل هؤلاء لكن العمل الذي يقومون به في المملكة عمل لا لحمت المملكة من صارت دار عمل وأهل اليمن من صعدة وغير صعدة وافد وراجع للمملكة عمال ومهندسين سلح سيارات وأشياء كثيرة بل كانت العمالة في السابق التي عندنا إنما هي من اليمن فخير المملكة عليهم عموما خير الأحزة له نسأل الله جل وعلا أن يهدي أبضاء المسلمين في كل مكان وأن يخصون دولتنا وباقي دول المسلمين عن كل شر. أحسن الله إليكم وبارك. سماحة الشيخ السؤال قبل الأخير يقول السائل فيه يوجد في بلادنا قبور مبنية عليها القباب والناس, والناس يأتون إليها من كل مكان ويعظمونها ويذبحون عندها سؤالنا يا سماحة الشيخ هل نقوم بهدم هذه القباب أم نكتفي بالدعوة والنصح ولمن هذا الأمر أسكونا مأجورين وجزاكم الله خيرا لا شك أن الله من على المملكة ولله الحمد بدعوة التوحيد وحكومة التوحيد وكما يقال والوحدة توحيد البلاد من عليها ما أزيل كانت توجد بعض القبور في السابق ثم أزيلت لسبب فضل الله جل وعلا ثم تنفيذ مقتضى الدعوة السلفية الصريحة وأندفي بلادكم إن كان بإمكانكم أن تزيلوا تلك القباب وتسووها دون أن يحصل فتنة وشر وقتال وقتل تبينوا الحق وأزيلوا إن كان يترفض على ذلك فتن سفدنا وربما إذا كان لكم دعوة صادقة صافية يكون قيامكم سببا فيها تطعي سبيلها وإزالة أثركم عن البلاد تصبروا وعسى الله وأسأل ربكم أن يأتي بفرج من عنده عاجل غير عاجل أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السؤال الأخير قال فيه السائل هل الدعوة السلفية دعوة السلف الصالح والمنهج السلفي الحق يعتبر دخيل على الإسلام أفتون مأجورين هذا السائل لو سأل ما معنى سلفية كان وضح له يعني الدعوة السلفية أن يدعى الناس لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم فهذا ليس بدخيل على الأمة الإسلامية أفضل هذه الأمة على الإطلاق الصحابة بعد نبيها الصحابة وهم أفضل أشبع الأنبياء ثم يأتي بعد هؤلاء سلام ذات الصحابة وهم القرن الثاني الذين شهد لهم النبي بأنهم خير الناس بعد الصحابة ثم يأتي الثالث وانقراض القرن الثالث لم يتم في منتصف المئة الثانية أو قريب آخر المئة الثانية هذه لا الحياة العظيمة المضاعرة إنما يدعو الناس إلى المنهج الذي كانش عليه ثم كل من تبع هذا المنهج من العلماء الأرضع وأتباعهم وكبار أتباعهم <تصفيق> إلى أن وصل في بلادنا إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم أبنائه وتلاميذه ثم ما كان عليه علماؤنا <تصفيق> الذين ودرسونا وصاحبناهم هذا هو المنهج الحق المنهج الحق هو الذي يوافق ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله فهو الدعوة التي سلفت عليها هذه الأمة المباركة سلفها وبحول الله سوف يستمر خلفها على ما كان عليه السلف بفضله جل وعلا وجوده ونصيحتي للشباب أن لا يغتروا بأقوال المرجفين ودعاة الفرقة والمدعين الدعايات ثم ينبغي أيضا للشباب أن لا يغتروا بتاليين الأمور وتسهيل المسالك والدعاء أن المسالة الإسلام والمسلمون شيء واحد إنما المسلمون الذين هم شيء واحد هم الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا رسوله وأصحابه وصدقوا في هذا الابتباع وأما من دعا إلى ظلال كالذي جاء في سؤال السائل الذين يركروا ناس يخفون أمرهم فهؤلاء يجب أن يحذروا غاية الحذر والله أعلم صلى الله عن نبينا محمد أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذه الكلمات وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه سود أن أنبهكم أيها الإخوة والأخوات إلى أن محاضرة الأسبوع القادم ستكون بعنوان خطر الفرق الضالة على الإسلام والمسلمين والتي سيتفضل بإلطائها صاحب طبيعة الشيخ الدكتور محمد المشوح وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانساطكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين